الوحدة الثالثة، التحية والتعارف الدرس الثاني، التعارف واحد، استمع إلى العبارات التالية، ثم أعدها ما اسمك؟ اسمي براق وما اسمك أنت؟ اسمي شريف ما اسمك؟ اسمي سوداء وما اسمك أنت؟ اسمي شيرين تشرفت فرصة سعيدة